يا اَهلَ الكِتابِ لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنتهوا خيرا لكم الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السبب سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَنْ يَسْتَن أن يكون عبدا ولا المقربون ومن தூமுகூன ويستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعظوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا يُوۡفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ وَإِذَا مَسَّهُمۡ ضُرٌّ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيۡهِ رَاجِعُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ اسۡتَكۡبَرُوا تَكَبَّرُوا فَيُعَذِّبُهُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا யுகஜ ஜும்போ நும فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُ وَجُوهَهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ إِنَّ يَدَيَّ خِلُوبٌ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ فَضْلٌ وَيَهْدِينِ إِلَيْهِ صِرَاطًا